بعد أداء الصلاة يصافح المصلون بعضهم بعضا عقب الانتهاء من الصلاة ويقول البعض حرما والبعض الآخر يقول تقبل الله فهل هذا سنة أم بدعة وإذا كان بدعة هل يوجد البديل الصحيح من السنة مصافحة المسلم لأخيه عند اللقاء أصلها مستحب وذلك لتوكيد الألفة والمحبة بين المسلمين وقد ورد في ذلك نصوص تدل على أنها كانت عادة جارية فعلها الصحابة كما أخرجه البخاري وغيره وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم بل حبب فيها بمثل قوله ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ولم تكن المصافحة عقب الانتهاء من صلاة الجماعة معروفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بتأويل أن المصلين جماعة كانوا مع الله في رحلة روحية حطوا الرحال منها بالتسليم الذي برره البعض بأنه تحية لمن على يمين المصلي من الملائكة وغيرهم لأنه كان منصرفا عنهم أثناء الصلاة ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم ويدعو بعضهم لبعض أن يكون اللقاء في الصلاة في الحرم الشريف الذي تشد الرحال إليه لمضاعفة ثواب الصلاة وغيرها من الطاعات ويختصرون هذا الدعاء بقولهم حرما كما يدعون لبعضهم بعد الوضوء أن يمن الله عليهم بالوضوء من ماء زمزم في حج أو عمره وتضاربت الأقوال في هذا العمل الذي لم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم من يؤخذ عنهم التشريع فقال بعضهم إنه بدعة بالمعنى المذموم وهو كل بدعة ضلالة وقال بعضهم إنه بدعة ولكن لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة حيث لم يرد نهي عنها وكم من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع ورأى الناس حاجتهم إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها جاء في كتاب غذاء الباب السفاريني أن ابن تيميه سئل عن المصافحة بعد العصر والفجر هل هي سنة مستحبه أم لا فأجاب بقوله أما المصافحة عقب الصلاة فبدعه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستحبها أحد من العلماء انتهى قال السفارين ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة وظاهر كلام الإمام النووي أنها سنة قال الحافظ بن حجر في صحيح البخاري قال النووي وأصل المصافحه سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة أو لا يخرج ذلك عن أصل السنة قال الحافظ وللنظر فيه مجال وبعضهم أطلق تحرمها والوجه المختار أنها غير محرمة وقد تدخل تحت ندب المصافحة عند اللقاء الذي يكفر الله به السيئات وأرجو أن يحتد النزاع في مثل هذه الأمور التي تفيد ولا تضر وحديث مسلم صريح في أن من سن سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة والله أعلم